يوم يخرجون من الأجدأس سراعا كأنهم إلى نصب يوفقون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم إن سُلَّ نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَن ٱنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ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 فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإن كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا في أبهم واستغشوا في أبهم وأصروا واستكبروا استكبروا